الشيخ الإسلام محمد بن رحمه الله تعالى وعرفنا أن هذا الباب يتعلق به وجوب التوحيد فياني حكم التوحيد وذكر عدة آيات كما قال محشي رحمه الله تعالى بعد ذكر الآيات وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى الذي هو قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية الذي هو قوله تعالى لقد بعثنا لكل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويلتنبوا الطاغوت والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة وهي ايه النساء اعبدوا الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه لانه عدد امورا وبدا بالتوحيد وكذلك الايه الرابعه والخامسه والذي ضده الشرك اعظم المحرمات كما في الايه الخامسه والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ إذا هذه الآيات الأحديث مترابطة بعضها يفسر بعضا وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى وقفنا عند الحديث وهو مؤكد لي معاني السابقة من الآيات قال رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يسلك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسلك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين الحديث واضح وبين قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة كان إليه المنتهى في العلم والأحكام بالقران كان إليه المنتهى في العلم والاحكام والقران هذا وصف عام لجمهره من الصحابه الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي ان اقوالهم مقدمه على اقوال غيرهم ممن بعدهم من, من اهل العلم من التابعين فمن بعده وليس كما قد يظنه البعض ان من بعدهم يكون اعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكثرة كلامهم ومصنفاتهم وتشقيقهم للمسائل نحو ذلك مما قد لم يرد عن بعض الصحابة كثير منهم لكن أصول المعارف واصول العلم هذه موجودة عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان كلامهم قليل كما هو المعروف عن عن السلف ليس ككلام المتأخرين فكلامهم كثير وعملهم قليل والله المستعان وأما سلف الصالح فكلامهم قليل وعملهم هو الأساس وهو تحقيق. قال قال عليه السلام يحشر يحشر يعني معاد أمام العلماء برتوى على وزن فعل رتوة على وزن فعل. قال في النهاية أي برمية السهم ورمية سهم يعني يتقدم عليهم في الفضل والعلم يعني ما تقدم عليهم على العلماء بذلك إلا لي لفضله عليهم. ولم يكن له فضل عليه الصحابة مشتركون معه في الصحبة إلا لمزية العلم إلا لمزية العلم العلم له شأنه عند, عند اهل العلم إذا برمية برتوى برمية سهم وقيل بميل وقيل مد البصر قال ابن الأثير في النهاية وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث يعني تفسير الحديث بواحد من هذه الأمور ثلاثة رمية السهم بميل مد البصر فهو يتقدم على جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم لأن هنا نعام يحشر أمام العلماء برتوى أي بخطوة أو رمية سهم شهد بدرا يعني غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم جعله خليفة على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم يعلمهم دينه هذا العصر كان ولاة الأمور هم الذين يسوسون الناس بالعلم قبل سياسة في أمور الدنيا خلافه بعد ذلك حصل التغير ونحو ذلك قال يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما فرق بين القضاء وبين التعليم الذي يقضي بين الناس بمعنى أنه يفتي في الخصومات مع الإلزام إخبار عن حكم الله تعالى مع الإلزام بخلاف المفتي المفتي يخبر فقط عن حكم الله يعزم. فالقاضي والمفتي يشتركان في الاخبار. كل منهما يخبر عن حكم الله تعالى لكن القاضي يلزم بمعنى أنه إذا جلس بين أو جلس عنده اثنان اختصما حينئذ يلزمهم الأخذ بقولهم قال بعثه إلى اليمن قاضيا معلما مات بالشام يعني في الشام في طاعون عمواس عمواس في طاعون عمواس بسكون الميم سنة ثمانية عشر وله ثمان وثلاثون سنه يعني عمره ثمان وثلاثون سنه رضي الله تعالى عنه وطاعون عمواس هذا اول طاعون كان في الإسلام بالشام كان في ايام عمر رضي الله تعالى عنه سنة ثمانية عشر وعمواس بسكون الميم وأصحاب الحديث يحركون الميم سكون الميم عم واس وأصحاب الحديث يحركون الميم قال في المصباح المنير عم واس بالفتح بلدة بالشام بقرب القدس وكانت قديما مدينة عظيمة قال معاذ كنت رضي نعم قال معاذ رضي الله تعالى عنه كنت يعني أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار على, على حمار وهو حمار أهلي لان الوحش لا, لا يركب كذلك والذي يؤكل منهما الوحشي دون, دون غيره دون غير إذن على حمار مراد به حمار أهلي لأنه الذي يركب دون الوحشي وفي رواية اسمه عفير بالتصغير عفير أهداه إليه المقوقس بكسر القاف الثاني المقوقس صاحب مصر والرديف فعيل بمعنى فاعل رادف هو الذي فعل الفعل هو رادف للنبي صلى الله عليه وسلم فالإذن فعيل بمعنى, بمعنى فاعل فالرديف بمعنى رادف فعيل بمعنى فاعل قال وهو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة وفيه يعني في الحديث وركوب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كونه على حمار فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلاف لما عليه أهل الكبر خلاف لما عليه أهل الكبر وهذا باعتبار ذاك الزمان لأن حمار كان هو وسيلة النقل كالجمل وغيره وأما بعد ذلك فقد لا يقال بأنه إذا ترك و أعتيد غيره ان قال أنه من سيمة أهل, أهل الكبر لماذا؟ لأن هذه مرده الى إلى الأعراف نعم لو تنزه عنه وقد استحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركبه حينئذ هذا محل إشكال وأما إذا اقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب الحمار وقد دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وأنفت نفسه منه لا إشكال فيه يعني لا بأس أن يأنف الإنسان من شيء ثم هذا شيء يكون الأصل قد دل يعني الدليل الشرعي على جوازهم على جوازه على على جوازه كما إذا انف الإنسان أن يأكل شيئا مما أكله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أهل العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحمه فلو انفت نفس بعض الناس عن أكل اللحم لا باس به ولا يقال بأنه قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال على حمار فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ أتدري يعني أتعلم اتدري يعني أتعلم انظر هنا يا معاذ ناداه بماذا باسمه قد كان في ذاك الزمان وفي أوائل الإسلام سيما في القرون المفضلة قبل دخول العجب إلى الإسلام واختلاطهم به باهل الإسلام كان العلماء ينادون به أسمائه ولذلك قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذلك هنا قال يا معاذ ولما صار ما صار من دخول العجم إلى بلاد الإسلام وكان العجم عندهم تعلق بالأسماء والألقاب حينئذ جاءت ماذا تقي الدين وركن الدين وإلى اخره مما وشيخ الإسلام كل هذه عبارات دخيله على على الإسلام واهله وإن, وإن اعتادها أهل العلم لكنها لم تكن موجودة آنذاك فدل على أنه إذا سلبت الأوصاف عند عدم نفرة الناس من ذلك عدنا ورجعنا إلى, إلى الأصل قال يا معاذ أتدري اي تعلم ما حق الله على العباد يعني ما أوجبه عليهم حق هنا بمعنى الواجب لأن من الفاظ الوجوب لفظ الحق لفظ, لفظ الحق إذا كان كذلك في فيحمل حينئذ على على الوجوب في هذا الموضع لا سيما في. هذا الموضع قال ما حق الله على العباد أي ما أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به قال هنا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل معلومة إلى معاذ فأخرجها بماذا بصيغة السؤال يعني بصيغة هي السؤال وهذا يدل على ماذا على أن إخراج العلم بصيغة السؤال من وسائل التعليم من وسائل التعليم، لكن ليس مطلقا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم مرارا في خطبه وفي تقريراته وفي اجتماعاته مع الصحابة رضي الله تعالى فيما نقله عنهم تارة يأتي العلم على صيغة إلقاء السؤال ثم يجيب عليه الصلاة والسلام حينئذ نفعل هذا تارة وهذا تارة لكن الأكثر هو ماذا؟ هو عدم إرادة العلم بصيغة السؤال إذا قيل بأن العلم كله حينئذ يورد بصيغة السؤال, السؤال والجواب قد خرجنا عن المقصود ليس هو السنه لأن السنة فيما كان خاصا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل على وجه الخصوص وفيما كان عاما أن يفعل على وجه العموم هكذا هذه القاعدة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا ولم يكن معتادا ولم يكن هو المعتاد من حياته صلى الله عليه وسلم عندما نقول هذا يفعل كفعله بمعنى أنه يفعل مرة أو مرتين أو ثلاث هذه السنة فلو فعله مرة أو مرتين أو ثلاثا ولم يكن معتادا وفعلناه على وجه الاعتياد كنا مخالفين له فيه في ذلك ولذلك أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في في, في صلاة المغرب الاعراف كامله كاملة أو بالطور أو نحو ذلك مرات يعني مرة أو مرتين والذي نقل مرة لكن لم يكن معتادا، ففعله على وجه الاعتياد، نقول هذا ليس بسنة، لكن فعله كما فعله على صلاة السلام يكون مدى يكون سنة. المقصود هنا أن إرادة العلم بصيغة السؤال والجواب هذا ورده ولا شك أنه سنة ولا نحاربه، لكن جعل العلم كل جعل العلم كله سؤالا وجوابا أقول هذا ليس من شأن وسائل التعليم، هذا يفسد العلم ويوسد التعليم اذا كان كذلك. فنرجع إلى السنة النبوية على ما هي عليه التأسي به في الخاص على وجه الخصوص والتأسي به في العام على وجه العموم هذه هي السنة وأما التأسي به في العموم على وجه الخصوص هذا خلاف السنة والعكس بالعكس كذلك خلاف خلاف السنة تنبأ لي لهذه قال أخرج السؤال بصيغة الاستفهام لماذا؟ ليكون أوقع في النفس ليكون أوقع فيه في النفس ليكون الجواب أو العلم أو السؤال أو ما يتعلق به من معلومة أوقع في النفس يعني أكثر وقعا في النفس وأبلغ في فهم المتعلم يعني يفهمه على جهة الخصوص لأن السؤال يحدد, يحدد المعلومة كذلك السؤال يحدد الأتدري ما حق الله على المسؤول عنه شيء مخصوص لم يأتي يشرح ما يتعلق بلا إله إلا الله ومقتضياتها وشروطها وأركانها وإنما حدد أتدري ما حق الله على العباد سؤال معين والسؤال في الاصل يكون ماذا يكون خاصا يكون والجواب يكون بقدر السؤال قال وأبلغ في في فهم المتعلم لكنه كذلك قد لا يكون قد لا يكون مطردا وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده جل وعلا وهو توحيد يعني إفراد الرب جل وعلا بأفعال العبيد وهو معنى لا إله إلا الله فآكد الواجبات هو توحيد الله تعالى واكد العبادات هو افراده جل وعلا بالعبادة قال وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده عرفنا أن أن الإيمان بربوبية البار جل وعلا من إفراده بالخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك من خصائص الربوبية أن ذلك يستلزم ماذا يستلزم إفراده بالعبادة ولذلك قال لما ما يستحقه عليها لأنهم قد أقروا بتوحيد الربوبية هذا لا يكاد أن ينفك عنه مخلوق كفار أقر به بمفردات بل باصول من أصول توحيد الربوبيه حينئذ إذا كان كذلك لزم منه اقرارهم بإفراد البار جل وعلا بأفعال العبيد. ولذلك عبر المصنفون بالاستحقاق لكونهم قد علموا بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر النافع الضار إلى آخره لما أقروا بذلك استحق ماذا؟ استحق أن يفردوه ب بالعبادة ولذلك عبر بتعبير دقيق قوله وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم فهو الرازق لهم وهم يقرون بذلك بل هو الخالق لهم جل وعلا وهم يقرون بذلك إذا اقررتم بأن الله تعالى خلقكم ورزقكم ودبر أموركم إذا وهذا قد وقع وحاصل وهم يتنعمون في نعم الله عز وجل صباح مساء إذا يستحق ماذا يستحق أن يفرد به عبادة جل وعلا قال ابن قيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان حق الإله إله أي المألوم كذلك لأن إله فعال بمعنى مفعول فعال بمعنى مفعول. يعني هو مصدر بمعنى اسم المفعول من له إذا عبد عبادة هذا الأصل فيه عنئذ لفظ الألوهية في لسان العرب يعني العبودية فهذا اللفظ له أصل فيه في لسان العرب بمعنى أن البارج اللو على استخدم أو استعمل أو أمر بهذا اللفظ وهو الإله لا إله حينئذ هذا له أصل في لسان العرب أو لا نعم له أصل فيه في لسان العرب فإذا فسر لا إله لا معبود وافق المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وإذا فسر لا اله لا خالق لم يوافق المعنى الشرعي ولا المعنى اللغه فالحينذه المخالفه جاءت من من جهتين ولذلك يريد السؤال هنا هل ورد الاله بمعنى المعبود في لسان العرب الجواب نعم وناتي بصيغه السؤال والجواب حينئذ نقول نعم ورد ب نعم بمعنى العبوديه فاله على وزن فعل ياله ها بمعنى عبده يعبد لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تاله هكذا قال رؤبه يعني من تعبد الله تعالى دل ذلك على ان التاله في لسان العرب بمعنى التعبد فالاله في لسان العرب بمعنى بمعنى المعبود يدل على ذلك ان العرب وهم اقحاح في لسان العرب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحد ماذا فهموا فهموا نفي التعدد ليس ثم الا اله واحد اجعل الالهه كلها اجعل الالهه الها واحد فهموا من لا اله الا الله ما لم يفهمه بعض من يكتب التوحيد الان عذر بالجهل ونحوها فهموا ان لا اله الا الله تدل على نفي جميع الآلهة وإثبات إلها واحد وهو إثبات إله واحد وهو الله عز وجل حق الإله إذن المعبود حقه ما هو عبادة أن يعبد جل وعلا بالمعاني السابق التي ذكرناها في العبادة بالمعنى المصدري والمعنى الاسمي بالأمر لا بهوى النفوس يعني العبادة هذه مردها الى إلى ماذا ها إلى الشرع فتعبد الله تعالى بما أوجبه الله تعالى وبما استحبه الله عز وجل ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من كلامه أن العبادة إما عبادة واجبة وإما عبادة مندوبة ولا ثالث لهما ولا ثالث لهما حينئذ انحصرت العبوديه العبودية والعبادة في التعبد لله عز وجل بالواجبات والمندوبات وكذلك في مقام الكف وهو النهي بترك المحرمات وترك المكروهات ولذلك قال بالأمر أي بأمر الله عز وجل واذا اطلق الامر لا سيما في صلاح بعض اصوليين حينئذ يشمل النهي يعني. الاوامر يدخل فيه النواهي كما نص على ذلك الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى اذا بالامر اي والنهي فلا آمر إلا الله عز وجل ولا ناهي إلا الله عز وجل. حينئذ دخلت الأحكام التكلفية الاربعه وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. وهذه أحكام شرعية بمعنى أن مردها الى إلى الشرعي. فلا إيجاب إلا بدليل شرعي. ولا ندب إلا بدليل شرعي. ولا تحريم إلا بدليل شرعي. ولا كراهه إلا بدليل شرعي. حينئذ إن حاصرت الأحكام الشرعية في الشرعي بمعنى آية حديث إجماع قياس فيما يجوز فيه القياس ليس مطلقا والأدلة المتفق عليها أربعة كتاب والسنة والإجماع والقياس لكن القياس لا يدخل ماذا لا يدخل عبادات المحضة إجاب أو الندم من جهة القياس هذا في الجملة لا يدخل فيه ولذلك الصلاة في مفرداتها وكذلك ما يتعلق بالزكاة والحج هذا لا يدخل فيه القياس قال لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يتعبد لله عز وجل بهواه حين يكون متبعاً لي لهواه وكل من لم يستجب لله تعالى حين يكون متبعاً لي لهواه من غير إشراك به شيئا ها عبادة بالأمر من غير إشراك به شيئا بمعنى أنه لن تتحقق العباده المطلوب من العباد إلا إذا أضاف إلى ذلك ترك الشرك فمن لم يترك الشرك فليس موحدا بإجماع السلف من لم يترك الشرك، فليس بموحد لماذا؟ لأنه انتقضت عنده شهادة أن لا إله إلا الله فإذا قال لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله إذا لابد أن يعلم المعنى فإذا أوقع العباده لغير الله عز وجل وصرف العباده لغير الله عز وجل حينئذ نقول هذا قد انتقضت عنده الشهاده من من أصلها إذا من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة بحبذ السببان هما أي العبادة وترك الشرك هل تصح العبادة مع التلبس بالشرك الجواب لا واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا دل ذلك دلالة الاقتران هنا واعلم أن قول الأصوليين أن دلالة الاقتران ضعيفة هكذا مطلقا فيه نظر ليس بصواب بل الصواب أنها قد تكون معتبرة في بعض المواضع ولذلك هنا استدل اهل السنة مما كتب في التوحيد أن شرط صحة العبادة ماذا؟ ترك الشرك ولذلك عاطف عليه لأن قوله ولا تشركوا به شيئا هذا داخل في مفهوم عبد الله إذا أمرهم بالعبادة يعني وحدوا الله ومر معنا قال ابن عباس كل أمر في القرآن عبدوا الله معناه ماذا؟ وحدوا الله فإذا كان وحدوا الله لن يتم التوحيد إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك اذا ما الفائدة من قوله ولا تشركوا به شيئا هذا اولا تصريح بما دل عليه مضمون عبد الله أو تأكيد ثانيا فيه إشارة وهي أهم هنا فيه إشارة إلى أن هذه العبادة لن تصح إلا بمجانبة الشرك فمن تلبس بالشرك فعبادته باطلة كمن صلى وهو غير متطهر مع القدرة عليه إذا دخل الشرك العبادة أبطلها كما إذا دخل الحدث الطهارة أفسدها صحيح؟ الصلاة لها مبطلات الصوم له مفسدات الحج له مبطلات كذلك التوحيد له ماذا؟ له مفسدات وله مبطلات وله نواقض كما أننا نبطل صلاة مسلم لكونه تقضت عنده الصلاة لارتكابه مفسدا من مفسدات الصلاة كذلك ينتقض التوحيد لارتكابه ناقضا من نواقض التوحيد هذا لا خلاف فيه عند عند السلف الصالح قال من غير اشراك به شيئا هما أي العباده وترك الشرك سبب النجاتي يعني هما معا هما شيء واحد لكنه ماذا لكن باعتبار ما باعتبار التفصيل صار شيئين لا اله الا الله لا اله الا الله. هذا شيء واحد كذلك لأن الكلمة مركبة من من ركنين والمعنى المدلول عليه بلا إله إلا الله معنى مركب المعاني قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة معنى الشهادة لا إله إلا الله بسيط أو مركب قل مركب لماذا؟ لانه مركب من نفي وإثبات الجملة الاسميه والجملة الفعلية لا شك أنها تنقسم إلى قسمين باعتبار النفي والإثبات كذلك زيد قائم ما زيد قائم إذا هما شيء واحد لا ليس, ليس بشيء واحد فاجتماعهما في كلمة واحدة لا إله إلا الله يدل على اعتبار النفي واعتبار ماذا اعتبار الإثبات إذا معنى مركب من إثبات ومن نفي ولن يتحقق التوحيد كما ذكرنا سابقا إلا بالإثبات والنفي معا لن يتحقق حتى في لسان عرب قد وحد يوحد توحيدا مراد به الإفراد كذلك جاء زيد وحده أي منفردا أي منفردا مشتق من الوحدة حينئذ نقول هل يتحقق التوحيد دون إفراد الجواب لا متى يتحقق الإفراد يعني تخصيص الشيء بصفة ما وجعله خصيصة له متى يتحقق لا يتحقق في لسان العرب فضلا عن شرع إلا بنفي نفي وإثبات فإذا كان إثباتا محظا لا يسمى إفرادا في لسان العرب ولا يسمى توحيدا وإذا كان نفيا محظا كذلك لا يسمى في لسان العرب توحيدا ولا يسمى إفرادا تنبه لهذا النظر هنا في معنى لا إله إلا الله باعتبار المعنى اللغوي فكل ما جاءت باللغة فهو معتبر الجنس في معنى لا إله إلا الله إذا هما أي العبادة وترك الشرك سبب النجاة فلن ينجو العبد من النار إلا إذا أتى بهذين السببين وهما عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص ومجانبة الشرك بحذافيره هما سبب النجاة فحبذ السببان قال رحم الله نعم قال هنا وما حق العباد على الله قال تدري ما حق الله على العباد هذا جزء وما حق العباد على الله إذا عندنا حقان عندنا حقا دل الحديث على وجود حقين الحق الأول حق العباد على الله حق الثاني حق نعم حق الله على العباد حق الثاني حق العباد على الله قال هنا ليس على الله حق واجب بالعقل ليس على الله حق واجب بالعقل يعني هذا الحق الذي أثبته الله عز وجل لمن جاء بالتوحيد وهو الشكر من النار دخول الجنة هذا حق رتبه الله عز وجل وأوجبه على نفسه هل العقل يدل على ذلك؟ الجواب لا وإنما الذي دل على ذلك ماذا؟ الشرع هذا مراده وإلا ليس المراد نفي الحق لا الحق ثابت بدليل الشرع فإذا كان كذلك وحينئذ هل إثباته بالشرع أو بالعقل؟ نقول بالشرع لا بالعقل فالعقل لا يوجب على الله عز وجل شيئا البتة انما المعتزل قاسوا حق العبد على العبد يعني حق الناس بعضهم على بعض فيما يوجبه بعضهم على بعض من النعم نحو ذلك والموافاة والمجازاه قاسوا الله تعالى على, على ذلك فالمعتزل يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق يعني يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع يجب عليه بماذا؟ إذا أحسن إليك أو استعملت أجيرا أنت مخلوق وجب عليك ماذا أن تعطيه اجرته قالوا كذلك الله عز وجل هذا أجير عنده يعبده إذا يجب عليه أن يعطيه كما المخلوق يعطي المخلوق تعالى الله عز وجل عن قول معلوم كبير هذا قياس باطن فالمعتزل يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له يعني باختيارهم وانهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وضلوا فيه في ذلك هذا مراد بقوله أنه ماذا ليس على الله حق واجب بالعقل وانما هو بالشرع ثابت بشرع الله عز وجل يعني بالدليل الشرعي كما تزعم المعتزله لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا واحسانا كتب على نفسه وكتب تاتي في الشرع بمعنى وجبه كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم الصيام كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الرحمة لا فرق بينهم البت. فكاتب تأتي بالشرع بمعنى واجب كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كذلك قال كتب على نفسه الرحمة حين يدل ذلك على أنه قد أوجب على نفسه الرحمة من الذي أوجب على الله عز وجل هو جل وعلا وأما المخلوق فلا يوجب على الله تعالى شيئا البتة إذا لا مانع أن نقول بأن الله تعالى أوجب على نفسه من الذي أوجب؟ الله عز وجل أوجب على من؟ على نفسه لا إشكال فيه لا مانع كما قال يا عبادني حرمت الظلم على نفسه إذا ثم واجب على الله عز وجل وثم محرم على الله عز وجل لا تستكبر هذا ومن الذي أوجب ومن الذي حرم هو الله عز وجل أما المخلوق فلا يجب شيئا ولا يحرم شيئا إلبته قال لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا منه جل وعلا باب الفضل والزيادة وإحسانا فهو متحقق لا محالة فمدام أنه وعد بذلك وكتب على نفسه حينئذ الواجب وجب الوفاء به لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده فكل موحد ومات على التوحيد وجب على الله عز وجل أن يدخله الجنة هكذا نعتقد ذلك به بدلة الكتاب والسنة من الذي أوجب ذلك هو جل وعلا تفاضلا واحسانا منه على على خلقه وعد الله لا يخلف الله وعده كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يجب عليه مخلوق وهو كذلك وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة فلا حرج أن تقول وجب على الله عز وجل قد لا تقول ذلك عند عامة الناس لأن المسيئون الفهمة ولا مانع أن تقول حرم على الله عز وجل والذي أوجب هو الله عز وجل والذي حرم هو الله عز وجل فهو حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق المخلوق على المخلوق إذا أحسن إليه لازمه أن يجازيه ولو بالكلام يقول له جزاك الله خيرا ولو بالكلام لكن الله عز وجل يجب عليه شيئا البتة فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو الا يعذبهم أن يدخلهم الجنة و لا يعذبهم يعني على وجه الخلود في, في النار قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى كون المطيع يستحق الجزاء المطيع الذي عبد الله عز وجل كون المطيع العابد لله عز وجل يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل يعني استحق الجزاء بمعنى صار الجزاء حقا على المعبود لكنه من جهة ماذا من جهه الفضل والإنعام ليس هو استحقاق مقابلة ليس استحقاق مقابله كما يستحق المخلوق على المخلوق إذا لا يقاس البار جل وعلا على الخلق البته إذا وما حق العباد على الله هل للعباد حق على الله الجواب نعم من الذي أوجبه هو الله عز وجل بنفسه وإلا المخلوق لا يوجب على الله شيئا البت والمعتزل كاسمهم معتزل اعتزلوا الحق والسنة إن لم يعتزلوا الإسلام قال قلت الله ورسوله أعلم يعني لما سأله سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً عن الحقين قال معاذ الله ورسوله اعلم قال فيه هنا نعم بقي شيء قال ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع ما للعباد عليه حق واجب يعني بذاتهم أو بما يستحقون بحق المخلوق على على المخلوق كلا ولا سعي لديه عن عنده جل وعلا الضائع فمن عمل ولو قليلا فجزاؤه محفوظ عند الله عز وجل إن عذبوا فبعدله ولم يظلمهم لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان ماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا فما من طاعة يتعبد بها العبد ولو في شأن دخوله في الإسلام أو نشأته على الإسلام إلا وهو فضل محظل من الله عز وجل إذا لو عذبه عذبهم بماذا بعادله لأن الذي جعلهم ووفقهم للإسلام وهداهم للإسلام من الله عز وجل أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع قال قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم حسن الأدب من المتعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلى بل يجب عليه أو ينبغي ينبغي هذه لها استعمالان عند جمهور العلم المتاخرين ينبغي يعني الأحسن والأفضل أشبه ما يكون بالندب ينبغي أن تفعل كذا يعني الأحسن والاولى والأفضل وفي الشرع تستعمل بمعنى أشد الامتناع. شد الامتناع ولو عبر المحشن بأنه يحرم عليه أن يتكلم بما لا يعلم لكان أقرب وأجول لماذا؟ لأن القول على الله بلا علم هذا من الكبائر بل جعل ابن قيم رحمه تعالى أكبر من من الشرك والعياذ بالله حينئذ يحرم على العبد على المرء على طالب العلم أن يتكلم في شرع الله عز وجل دون أن يكون عنده دليل دون أن يكون اهلا للكلام والنظر فيه في الشرع قال هنا انه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله اعلم لكن لو سأل من هو كبير صغيرا ويعلم هو في نفسه وتادب معه وقال الله أعلم لعل يجيبه بين يديه أو أنه يخشى ان ان اجاب ان يفوته شيء من زياده عند المعلم من حذال فلا باس ان يقول ذلك على وجه الاستحباب على الاستحباب ليس الشرعي وانما الاستحباب الصناعي قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان عنده علم فليقل به من كان عنده علم فليقل به والا فليقل الله اعلم يجب عليه ان يقول ماذا الله اعلم اذا سئلت عن حكم شرعي ولم تكن اهلا ولم تكن ناقلا عن أهل علمهم حينئذ شأنك أن تقول الله أعلم هذا من حسن الأدب مع الله تعالى ومع رسول صلى الله عليه وسلم قوله الله ورسوله أعلم أعلم الله هذا مبتدا ورسوله معطوف عليه ولذلك رفع وأعلم أي أعلم من غيرهما الله ورسوله أعلم أي من غيرهما وهنا المبتدى في المعنى مثنى والخبر مفرد الله ورسوله في المعنى اثنان صحيح خالق ومخلوق أعلم حينئذ أفرد نقول أعلم هنا ها إذا حذفت من أعلم من كذا حينئذ التزم الإفراد والتذكير يعني وجب أن يذكر ووجب ماذا أن يفرد يعني يفرد لا يثنى وكذلك يذكر إذا نقول أفرد الخبر مع أنه لاثنين لأن أفعل التفضيل إذا كان على تقدير من كما هو هنا ولم تذكر من محذوفا حينئذ الأشهر فيه الإفراد والتذكير وهل يجوز أن يقال مطلق أن الله ورسوله أعلم وأن نقول الله أعلم الله ورسوله أعلم الله اعلم ما كان في الشرعيات ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واضح كما حصل من لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فما كان من الشرعيات فلا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم وما لم يكن كذلك فإنما يقال الله أعلم ما كان من الشرعيات يعني منسوبا للدين الشرع حينئذ يقول الله ورسوله أعلم وما لم يكن كذلك فيقال الله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني أجاب عن حقين حق الله على العباد أن يعبدوه يتذلل له بالعبادة بالطاعة ولا يسلك به شيئا فجمع بين الأمرين يعبدوه جل وعلا العبادة هذه إثبات ولا تصح إلا بنفي بنفي الشرك ولذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا في في هذا المقام أن يعبدوه هذه العبادة قد تقع ماذا قد تقع مفردة للبارج على الوجه الحق وقد تقع لغيره يعني لله عز وجل و ولغيره فقال ولا يشرك به شيئا قال الشارح أي يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويتجرد من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره من اين جاء بهذا قال قليله وكثير صغير وكبير من اين جاء بها بقول لا يشرك يشرك فعل مضارع في ها في سياق النفي حينئذ يكون عاما هو من صيغ العموم على الصحيح عند اصوليين وكان فيه خلاف صواب أنه من صيغ العموم اذن لا يشرك به شيئا به اي بالله عز وجل شيئا هذا نكره في سياق النفي كذلك يعم لكن الاعتباران لكن ثم اعتبار للشرك ذاته وثم اعتبار للمعبود فقول لا يشرك هذا عموم في ذات الشرك حقيقته لا يتعلق يعني المتعلق وأما شيئا فهذا الاعتبار المتعلق المعبود فثم عمومان لا يصرف هو في نفسه ولا يتعلق به غير الله عز وجل على وجه التعبد مطلقا لا قليلا ولا كثيرا كذلك المشرك به سواء كان نبي ملكا حجرا إلى آخر ما يمكن أن يقع به الشرك ولذلك قال هنا يتجرد من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده من لم يتجرد من الشرك يعني لم يتخلص من الشرك هل حقق العباد لله وحده الجواب لا بدلالة الفطرة بدلالة العقل بدلالة الشرع جميع الأدلة تدل على أن بل بدلالة الحس لماذا لأنك إذا رأيت من يعبد غير الله عز وجل أدركت ببصرك وسمعك إذا استغاث بغير الله عز وجل أنه لم يفرد العبادة لله عز وجل فحقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد إفراد البال جل وعلا بالتوحيد بالعبادة فإذا شرك بين الله تعالى وبين غيره ارتفع عنه وصف التوحيد ولذلك قال ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده وإذا لم يكن آتيا بعبادة الله وحده ها فهو مشرك ليس عندنا منزل بين المنزلتين إما موحد وإما مشرك هذا من أسهل ما يمكن أن يدرك فإما موحد وهو الذي أفرض الله تعالى بالعبادة وإما مشرك إذا صرف العبادة لغير الله عز وجل ولو كان يزعم أنه يقول لا إله إلا الله لأن لا تنفعه ولذلك قال ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن اتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته رحمه الله تعالى هذا معنى مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه ألبت كل من لم يتجرد ولو قال لا إله إلا الله مليون مرة وليس مرة واحدة لن تنفعه لا إله إلا الله إلا بالتجرد عن عن الشرك بحذافيره وأما أن يكون مسلما ثم يستغيث بغير الله عز وجل ثم يعظم القبور اشد عظيما من بيت الله الحرام آه إلى خير مما يقع عند عباد القبور ثم يقول مسلم هذا لا لا قول به البتة قال رحمه الله تعالى وأصل العبادة التذلل والخضوع يعني في المعنى اللغوي ولذلك يقال طريق معبد أي مذلل بكثرة الوطء ونحو ذلك قال الشيخ يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى في تعريف العبادة تعريفا آخر غير التعريف السابق هذا من التنوع في العبارة وذكر العلمي فيما سبق قال ماذا؟ اسم جامع إلى آخره قال هنا العبادة هي طاعة الله بامتثال ما امر به على السنه الرسل طاعه الله بامتثال ما امر به كذلك ونهى لان الامر عرفنا انه يدخل فيه ماذا يدخل فيه النهي على السنه الرسل يعني ما جاءت به الرسل من الوحي من من الوحي فدل ذلك على انه لا مصدر ها للشرع والتشريع الا السنه الرسل الا الرسل فقط هل ثم مصدر اخر لا العقل مصدر مصادر التشريع لا الهوى مصدر مصادر التشريع لا إذا ليس عندنا مصدر إلا الكتاب والسنة إن الدين عند الله الإسلام وهو الكتاب والسنة وعرف ابن القيم فقال وعبادة الرحمن عبادة الرحمن غاية حبه أي منتهى حب الغاية بمعنى النهاية مع ذل عابده مع ذل عابد يعني يجمع بين الأمرين وهذا بالمعنى المصدري عرفنا أن العبادة لها تعريفان يعني لها نظران العبادة بالمعنى المصدري يعني ما يتحقق ويقوم بالقلب أن يتعبد الله عز وجل أن يحبه غاية الحب حيث لا يقدم على أمره شيئا البته كذلك يتذلل ويخضع ويخشع له ولا يخشع لغيره ولا يتذلل لغيره لا بد من هذين الأمرين وإلا لا تسمى العبادة عبادة فمن أدى الصلاة لا على هذا الوجه لم يؤدي الصلاة إذا ما مرادها العلمي بتعريف العبادة بالمعنى المصدري وبالمعنى الشرعي هو أن الشرع اتى تاره بهذا المعنى وتارة بهذا المعنى أنت كعابد لابد أن تتحقق بالمعنى وليس المراد أنك تارة أن تكون عابدة بالمعنى المصدر دون المعنى الاسمي أو بالمعنى الاسمي دون المعنى المصدر قل لا هذا كما يقول يصلي دون طهارة أو يتطهر دون دون صلاة ممكن لا يمكن انه يقول أتطهر ولا أصلي ودخل الوقت حتى خرج أو أنه يصلي دون دون طهارة قل لا لابد من الجمع بين الطهارة والصلاة مع قدرت كذلك ما يتعلق بالمعنى المصدري والمعنى الاسمي لأن هذا قد يشكل على طالب لماذا أهل العلم يفسرون العبادة بالمعنى المصدرى وبالمعنى الاسمي إنما المراد أن الشرع تاره أطلق لفظ التعبد وأراد به المعنى المصدرى وتاره أطلق التعبد واراد به المعنى الاسمي قال وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده لا بد من المعية يعني هما سببان هما شرطان ركنان هما قطبان قال هما قطبان. تثنية قطب قطب وهو القائم الذي تدور عليه الرحى قائم الذي تدور عليه الرحى فهي الحديده المركبة في وسط حجر الرحى يعني المراد أنه لا يمكن أن يتخلى عن هذين القطبين هما قطبان قال ابن قيم رحمه الله تعالى من خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الاصلين ذكره في الدائوة والدواء إذن لا قوام للعبودية إلا على هذين الأمرين غاية المحبة مع غايه الذل تفاوت الناس باعتبار ماذا باعتبار تحقق هذين الامرين غايه المحبه مع غايه الذل إذا المحبه لها اصل عدم وجودها حينئذ ينتفي وصف الإسلام عن العبد ولذلك ذكر ابن القيم في المدارج أن التوحيد مما عرف به التوحيد افراد الله تعالى بالمحبه افراد الله تعالى بالمحبه فدل ذلك على أن المحبه لها اصل لا يتم التوحيد إلا به ولذلك الركن السابع ليس الركن ولذلك الشرط السابع من الشروط المعتبره في لا إله إلا الله محبة إذا جعلها ماذا شرطا ونحن نعبر عن هذه الشروط به كما, كما سيأتي إذا لابد من هذين الأمرين تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين وعليهما أي على هذين الأمرين القطبين فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطباني ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فعرف لك العبادة بالمعنى, بالمعنى المصدري المصدر أنها غاية الحب مع غاية الذل وبين لك أن هذه العبادة دائرة مع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه متى ما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم العبادة ومتى من تفيا انتفت العبادة فلا طاعته إلا لله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وهي تابعة غير مستقلة قال المصنم في هذا الحديث أن العبادة هي التوحيد عبادة تفسر به بالتوحيد او تفسير صحيح وإن كانت العبادة اعم من التوحيد لكن يفسرها كابن عباس وغيره بالتوحيد لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد لا صلاته ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا سائر العبادات إلا إذا تحقق بماذا بالتوحيد فالمشرك الذي يصرف العبادة لغير الله تعالى ويصلي ها ما حكم صلاته باطله ويزكي ما حكم زكاته باطلة وكذلك يصوم ويحج ما حكم صومه وحجه باطلة لماذا ها لانتفاء الشرط ما هو الشرط بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رضي قام الصلاة جعل ماذا ثانيا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله الله فإنهم أجابوك لذلك إذا إذا لم يجيبوك لا تأمرهم بالصلاة لأن لا تنفعهم لا تنفعه. ولذلك مر معنا قد يأتي أن الحق الذي دلت عليه نصوص الوحيين أن العبد أو الكافر الأصل لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين بذات الشهادتين ومن ذهب من العلم الى لأنه إذا أتى بما هو من خصائص الإسلام كالصلاة ونحوها وأنه يحكم عليه بالإسلام فليس بصواب وإن قال به الشيخ الإسلام التمير رحمه تعالى في أحد قوليه فالصواب أنه لا بد أن يأتي بي بالشهادتين وهذا محل إجماع بين بين السلف لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين إلا بالشهادتين بل بين في حديث معاذ كما ساتي معنا باب الآتي أنه لا يأمرهم بالصلاة حتى يقول لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك معناه مفهوم ماذا؟ إن لم يطيعوك إلى لا إله فلا تخبرهم لا تأمرهم لا تحثهم على الصلاة حينئذ الصلاة لو فعلوها لا يدخلون بها في في الإسلام إذا العبادة هي التوحيد باعتبار أن العبادة لا تصح إلا بتحقيق التوحيد لأن الخصومة فيه هذا وجه آخر يعني تفسر العبادة بالتوحيد بوجه آخر لماذا؟ لأن الخصومة والنزاع بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في توحيد العبادة في إفراد الله تعالى بالعبادة وليست الخصومة فيه كما يقول البعض في التوحيد الحاكمية قل لا توحيد الحاكمية باعتبار اللفظ نحن لا نسلم به باعتبار المعنى وهو إفراد الله تعالى بالحكم فلا يحكم إلا شرع الله عز وجل هذا حق ولا إشكال فيه لكن الخصومة في ماذا بين الرسل وأقوامهم في إفراد الله تعالى بالعبادة وليس في التوحيد الحاكمية ولا تفسر لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله هذا من أقوال أهل البدع كما عرفنا سابقا بمعنى أنه لا يفسر لا إله إلا بقول لا معبود لانه هو الذي جاء به النص فإذا جاء النص بذلك ودل اللفظ على أن بالمطابقة تفسر لا معبود بحق إلا الله وجب التزامه فأي قول بعد ذلك يطرح ولا يلتفت إليه البت ولو كان مقصده حسنا ولو كان اراد أمر صوابا لابد من الاتباع في المعنى وفي اللفظ لابد من الاتباع في المعنى وفي وفي اللفظ واما المعاني فقط فلا يتفت إليها البتا إذن وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يسلك به شيئا حق العباد حق تفضل من الله عز وجل كما مر على عباده الا يعذب بالنصب الا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني في العبادة يعني في في العباده ويشرك هنا فيه نفي الشرك فقط ولم يذكر ماذا لم يذكر العباده واحنا قلنا لابد من اجتماع الأمرين أن يعبد ولا يشرك عينيذ ما وجه حذف العبادة نقول لان نفي الشرك يسلزمها العبادة لله عز وجل وحده كما سياته إما بذلك الالتزام أو بدلالة الاقتضاء قال هنا المحشي أي لا يعذب من يعبده انظر تبي به بالمحذوف أتى بالمحذوف أي لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا فنفي الشرك يستدعي ماذا يستدعي التوحيد به بالاقتضاء يعني توقف عليه مقدر فيه في الشرع دل عليه الشرع سمى دلالة اقتضاء عند الصونيين قال أي لا يعذب ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا ثم قال والعذاب مراد به كل ما يعيى الإنسان ويشق عليه كل ما يعيى الإنسان ويشق عليه من العذب وهو المنعم والعقوبة هي التنكيل على المعصية عذاب المراد به العقوبة وتعرض أن التنكيل على المعصية قال فسمي عذابا لأنه يمنع المعاق من معاودته مثل جرمه يعني الذنب سمي العذاب عذابا لأنه مأخوذ من المنع والمنع حينئذ ماذا إذا عوقب يمنعه ماذا من العود والرجوع إلى ما كان عليه ويمنع غيره من مثل فعله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على نفي الإشراك بقول ولا يشرك به شيئا ولم يذكر العبادة لماذا نقول السنة يشرح بعضها بعضها بعضا والأدلة عند أهل العلم الذين يلتزمون منهج السلف لا يقفون مع حديث واحد ويهجرون يتركون سائر الاحاديث فإن هذا من صنيع أهل البدع وليس من صنيع أهل السنة العصل أن ما جاء عن الشرع كتابا وسنة القرآن إذا جاء مجمل في في سوره البقره جاء تفصيل في الاسراء نحمل هذا على هذا هل نقول هذا في البقرة هذا بالاسراء لا يجتمعه كل هذا قران وهذا هذا قران جاء مجمل في موضع وجاء مفسرا فيه بموضعه جاء مجمل في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا الصلاه اتوا الزكاه فسره النبي صلى الله عليه وسلم نجمع بين بين امرين هذا هذا صنيع اهل السنه والجماعه اما صنيع اهل البدع فاذا رادوا بدعه وقفوا مع حديث واحد وهجروا سائر الاحاديث لماذا؟ لأن وقوفه مع هذا النص يقوي بدعته فإذا ردتهم إلى سائر النصوص حينئذ أفهمتهم وقطعت دابرهم. قال هنا قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء هذا توجيه آخر والتوجيه الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النظر يكون بجميع النصوص هذا الأصل فيه ولذلك نبه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطار فيما يتعلق ب فرائض ما يتعلق به الطهارة ونحوها شاع عند الفقهاء أن يختاروا حديثا في كل باب يجعلونه اصلا وهذا يشوش كثيرا على طلاب العلم فإذا جاء بحديث صحيح ثابت عنده وعند المتكلم قال لكن الاصل حديث جابر في الحج والاصل حديث ابو في كذا في دخول الاوقات والاصل حديث جابر من جعل هذا اصلا وهذا فرعا من الذي حكم بأن هذا اصل أليس, اليس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه اذا الجمع بينهما هو الاصل أما أن تجعل هذا اصلا ثم تقول هذا خالف حديث معاذ من الذي قال بان هذا اصل وهذا فرع وهذا مخالف وهذا مخالف كل هذا من من الذهن والعقل ليس له اصل فيه في الوجود تنبه لي لهذا ولذلك بعضهم حتى في الحج انتم مقبلون على على الحج يجعل حديث جابر هو الاصل ثم احاديث اخرى صحيحه في الصحيحين وفي غيرهما يقول هذا لم يثبت في حديث جابر فكان ماذا؟ ما دام أنه ثبت من حديث هريره وهو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء بسند صحيح إذن زيادة على على ما عندك هذا الأصل هذا الذي ينبغي حينئذ الطهارة الوضوء كيف تتحقق من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقول بجمع جميع النصوص تجمع كل ما صح على النبي صلى الله عليه وسلم وتوفق بينها لا تعارض بينها هذا ليس من شأن العلم كذلك كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حديثا واحدا تجمع الحديث كلها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حينئذ حكما مركبا من سائل الحديث لأن الدليل الذي تثبت به الأحكام الشرعية قد يكون دليلا بسيطا وقد يكون دليلا مركبا هذا الكثير حين إذن تجمع الوضوء من سائر النصوص وتجمع صفة الحجم من سائر النصوص فهكذا في سائر الشريعة وأما هذه الله اعلم انها بدعه ما أنزل الله بها من سلطان ليس عليها السلف البته وهو جعل عاصل وسائر النصوص يعتبر مخالفا له قال هنا اختصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضام ويستدعي ثبات الرسالة باللزوم الاقتضاء نوع من اللزوم لأن العقل هو الذي يدل على ان ثم محذوفا وقد يأتي الشرع يدل على أن شيئا كذلك محذوفهم متقاربا إذا نفي الشرك يستدعي إثبات الرسالة باللزوم يعني بدلالة اللزوم هذه الدلالات الثلاث ينبغي طالب علم أن يعتني بها دلالة المطابقة دلالة التضمن ودلاله التزام لأن الشريعة كلها انظر من أولها إلى آخرها ما من حكم شرعي سواء يتعلق بباب المعتقد أو يتعلق بباب الفروع ما يسمى بالفخيات إلا, الا وهو مدلول عليه بواحد من هذه الانواع الثلاثه الا وهو مدلول عليه بواحد من هذه الانواع الثانيه اما دلاله مطابقه واما دلاله تضمن واما دلاله التزام اذا كان الحكم ماخوذا من الدليل بدلاله المطابقة قل الخلاف بين اهل العلم لانه واضح إذا كان الحكم مدلولا عليه بدلاله التضمن كثر الخلاف واذا دلل الدليل على الحكم الشرعي بدلاله التزام هنا وقع الخلاف والنزاع بين بين العلم لان دلاله التزام مردها الى العقل والفهم والاستنباط ولذلك يقع الخلاف كثير بين الفقهاء وغيرهم في هذه الدلالات وهذا في الفقهيات أما أصول اهل السنه جماعه فليس فيها اجتهاد للبته ولا يدخل اجتهاد البت. وإذا اجتهد الحاكم فاصاب إلى آخره هذا ليس المراد به العلميات فإنما المراد به العمليات ونفي للعلميات نفي للأصول أما جزئيات المسائل فقد دقع فيها نزاع بين السلف لكن أصول باب المعتقد هذه ليست محل اجتهاد البتة فلا يقول النقائل قائل إذن الأسماء والصفات أنا أرجح أنها أنها تؤول وتحرف على طريقة الأشاعر لأنها مسألة اجتهادية ونحوذ قلنا هذا باطل وما نقل عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في التعميم في الاجتهاد في العلميات والعمليات جاء في مواضع مطلق وجاء في مواضع مقيد يعني في العلميات جاء مقيد ومثل بماذا مثل برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هل راى ربه ولا هذه جزئيه وقع نزاع بينها فيها كذلك القبر قبر هل العذاب يكون منصبا على الجسد والروح معا او على الروح دون الجسد وقع نزاع كذلك هذه من باب المعتقد لكنها جزئيات وليست هي أصول حينئذ يقيد كلامه المطلق بكلامه المقيد ان لم يصلح بعض يقول لا, لا نقيده بل هو مطلق وهذا هذا هذا مقيد حينئذ نقول هذا ليس بصواب لو قالوا الله تعالى ان عندنا إجماع السلف ماذا على تكفير في بعض المسائل وعلى تبديع في كثير من المسائل بل في جملة المسائل التي توقع فيها نزاع وبدع المخالف فيها لو كان الاجتهاد سائغا فيها لما أنكروا على من قال بان القرآن مخلوق صحيح؟ ولما أنكروا على أن الله تعالى من قال بان الله تعالى في كل مكان لكن وجدنا أن السلف كفروا في مواضع وبدعوا في مواضعه هل هذا التكفير وهذا التبديع المجمع عليه في الجملة يدل على أن المساله هذه محل اجتهاد لا لماذا لأنك لو جعلتها محل اجتهاد انتبه لو جعلتها محل اجتهاد لصار النزاع مع الأشاعرة كالنزاع الحنابلة مع المالكية في الفقهيات صحيح هذا يلزمك يلزمك ذلك أن تجعل الخلاف مع الأشاعر بل مع المعتزلة ان تجعل الخلافه كما انك انت حنبلي في مسائل الفروع وذاك حنفي وذاك شافعي وذاك ما نختلف في ماذا نبحث في الادله ونتجادل ونتناظر لكن هذا ليس بصواب لو صح عندك أن شيخ الإسلام نتيمير رحمه الله راى ان العلميات والعمل لا فرق بينهم وهذا يدندن حول بعض المعاصرين نقول هذا الحكم يعرض على الكتاب والسنه وجدنا أنه ليس بصواب وشيخ الاسلام رحمه تعالى ليس بالمعصوم ليس بالمعصوم إنما نتبع كتابه والسنة فمن جاء بدليل واضح بين دل على جواز الاجتهاد في العلميات في الأصول في التوحيد ونحوها فعلى العين والراس ولن يأتي برائحة دليل فضل عن, عن دليل فنرجع إلى فهم السلف لي لذلك إذا عرفنا أن باب الاجتهاد مقصور فيما ما يجوز فيه الاجتهاد محصور في العمليات وكذلك في العلميات التي وقع الخلاف فيها بين بين السلف وما ذلك فلا يقال فيه البتة قاله نقتصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي اثبات الرساله باللزوم اكدنا على أن دلالات الثلاثه تتضمن دلاله المطابقه وتضمن الالتزام مما ينبغي العناية بها ولذلك يذكرها الوصول متوسعون في ذكرها وكذلك أهل البيان لكتب البلاغة وكذلك المناطق هذه الفنون الثلاث تدرس في هذه الدلالات. قال إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل بمعنى أنه إذا قال هنا ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا أي اين أين محل الرسالة شهد أن محمد رسول الله وهذا يدل عليه بدلال تزام. لأن من كذب أن محمد الرسول الله فقد كذب به بشهادة الأولى هما متلازمتان ولذلك تذكرك ركن واحد من أركان إسلام الخمسة إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل ومن كذب الله فهو مشرك وهو هو مشرك بمعنى أنه قد جعل إلهه هوى هذا وجه ترادف الشرك والكفر بعضهم يجعل الكفر المراد به الجحود وهو كذلك لكن يضاف اليه ماذا أن فيه معنى التشريك لانه جعل الهه هواه واذا كان كذلك وحينئذ وقع وقع في الشرك والا الشرك والكفر بمعنى واحد بالشرع اطلق الشرك على معنى الكفر اطلق معنى الكفر على الشرك كذلك يعني اللفظ على مسمى الاخر فيقال كل كافر مشرك وكل مشرك كافر هذا الأصل ثم في استعمال الشرع يطلق بالغلبة, بالغلبه يطلق الشرك على من صرف عباده والكفر على من عداه هذا باعتبار الاستعمال الغالب لكن يجوز اطلاق كل منهم على على الاخر قال ومن كذب الله فهو مشرك ولذلك عند من يقول بأن الكفر اخص من من الشرك يجعل التكذيب من مسمى الكفر مسمى الكفر وهنا قد عبر بكونه يكون مشركا قال أو هو مثل قول القائل من توضأ صح الصلاه أي مع سائر الشروط أو كذلك يعني قوله هنا صلى الله عليه وسلم الا يعذب من لا يسرك به شيئا كقول القائل من توضأ صح الصلاه هل الجملة هذه صحيحة؟ جواب نعم صحيحة يعني مع سائر الشروط ولذلك يأتي النبي, يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عربي فيأمره بالصلاة فيمضي ولم ينقل في الحديث أنه ماذا بين أن الصلاة الفجر كذا ولها شروط وكيف يصلي إلى آخره، فيكون حينئذ فيه إحالة على على غيره إما سابق علم وإما أن يكون العلم لاحقا فيأتي العرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره بالصلاة ويمضي حينئذ أي صلاة هذه كيف يعرفها كيف يتعلمها لها واجبات لها اركان هذا يسمى إحالة على غيره تفسر هذه النصوص ب بسائر النصوص فلا يقف أنه ويقف هذا النص يدل على ماذا على أن الركوع ليس بواجب اذ لو كان واجبا لبين له هذا باطل لا يقول انه احد شم رائحه العلم قال هنا ومن كذب الله فهو مشرك قالوا في روايه ما من أحد يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على على النار وهذا حديث عظيم يدل على أن هذه الكلمه مقيدة بقيد ثقيل وهو الصدق إذا إذا تلبس بالشرك الأكبر وقد قال لا إله إلا الله تنفعه الجواب لا لماذا لأن الشرع لم يعلق النجاة في الدنيا ولا في الآخرة بمجرد لفظ لا إله إلا الله وإنما علق النجاة في الدنيا من الوصف الحكم الشرعي ومن مما يترتب عليها من أحكام من ثبوت الكفر ونحوه لم يرتبها على مجرد قول لا إله إلا الله وإنما على قول لا إله إلا الله لابد منه وعلى اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فإن لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله ومن مقتضاها مجانبة الشرك حينئذ لا يكون اتيا بلا إله إلا الله حينئذ تكون ملغية في شأنه وهذا أعظم ما يرد به على المرجئه الذين يجعلون النجاة مطلقا لكل من قال لا إله إلا الله بل قعد قاعدة أن كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يتوصل إنسان لا تكفيره وإخراجه من من الإسلام هذا قول باطل بإجماع السلف إجماع السلف ولذلك مرة معنا بالأمس أن الشرك الاكبر بالإجماع أنه ناقض من نواقض الإسلام بل أول ما يذكر من أسباب الرد التي يذكرها الفقهاء في كتاب الرد هو ماذا؟ الشرك بالله تعالى ولم يقيدوه لا خطا ولا تأوينا ولا جهلا ولا عمدا وإنما أطلقه حينئذ يعم كل من وقع في الشرك الأكبر ولو كان متاولا ولو كان مخطئا هذا الاصل فيه أنه يكون ماذا أن يكون الحكم واحدا قال هنا وفي رواية ما من أحد يشهد ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه صدقا بالنصب على أنه حال من فاعل يشهد صحيح يشهد هو فاعل هو الضمير يعود إلى من رجع إلى لفظها لأن في اللفظ هي مفرد وفي المعنى هي جمع قال صدقا هذا حال من فاعل يعني يكون صادقا من قلبه فيه إشارة إلى أن محل الصدق القلب لا لابد من التواطؤ بين اللفظ وبينه بين الباطن هذا نص واضح بين يدل على أن المطلوب من العبد بل الذي كلف به العباد ليس هو مجرد القول بلا اله إلا الله بل جعل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من جعل النجات في الدنيا والآخرة لمجرد قول لا اله الا الله أنه باطل بالكتاب والسنه واجماع السلف وان هذا لا يقول لا يقوله الا انسان ضال مضل عن عن الحق قال صدق من قلبه الا حرمه الله على على النار قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس يعني لما بين النبي صلى الله عليه وسلم حق عبادي على الله عز وجل قال أفلا أبشر فلا أي أأسكت فلا أبشر يعني فلا هذه الفعاطفة على محذوفة أي أأسكت فلا أبشر الناس قال يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به عند الله تعالى ففيه فضل التوحيد وعظم شأنه وأنه حق يعني في الحديث فضل التوحيد وعظم شانه ومكانته عند الله عز وجل من أتاه به محققا له حينئذ فيه ماذا لا يعذبه الله عز وجل وهل الانسان يريد الفرار من شيء في الاخره الا من من عذاب الله عز وجل هو الاصل كذلك حينئذ إذا كانت هذه الفائدة والثمره وهذه الفضيله مرتبه على التوحيد حينئذ دل على فضل وعظم شان التوحيد قال وانه حق الرب الذي أحقه وافترضه على عبادهم ولا يقبل منهم سواه، لا يقبل إلا التوحيد، وعظم شأن أهله ومكانتهم، وهو ألا يعذبهم، وفيه تفسير التوحيد، فيه يعني في الحديث تفسير التوحيد، وقررنا قاعدة مهمة وهي أن التوحيد لفظ شرعي، يعني الذي نطق به من شرع، النبي صلى الله عليه وسلم نطق به بالتوحيد، وكذلك صحاب رضي الله تعالى عنه مجمع، من الذي فسره؟ التوحيد هو الشرع، ففأطلق اللفظة وأمر بالتوحيد وفسر التوحيد ولم يجعله لأحد من البشر كائن من كان. قال وهو ألا يعظمه وفيه تفسير التوحيد وأن عبادة الله وحده وترك الشرك به، فترك الشرك داخل في مفهوم التوحيد بمعنى أن من عبد الله وزعم أنه يعبد الله تعالى بصلاة وصوم لكنه لم يترك لم يترك الشركاء هل حقق التوحيد الجواب لا فمعنى التوحيد مركب من شيئين عباده لله عز وتار كل الشرك. فإذا أتى بأحدي الأمرين دون الآخر لا يكون موحدا وهذا محل إجماع فدل ذلك على أنه لا وجهة للقول أن من وقع في الشرك الأكبر وهو يزعم أنه من المسلمين أنه يعتبر مسلما ويعذر به بالجهل بل يقال أنه لم يحقق التوحيد من من أصله قال وفيه السحباب بشارة المسلم بما يسره لأن قال ماذا أفلا أبشر الناس والبشارة هي الإخبار بما يسر هذا الأصل فيه أبشرهم بعذاب أليم هذا من باب التهكم من بابي التهكم على الاستخفاف به فبشرهم يظن ماذا أنه خير بعذاب عليهم فاذا به فاجعته حين يسمى ماذا يسمى عند البيانيين تهكما والا البشاره هي الاخبار بما بما يسر قال وفيه استحباب بشاره المسلم بما يسر وفيه ما كان عليه الصحابه من الاستبشار بمثل هذا الفرح قال لا تبشرهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه لا نهيه تبشرهم فيتكنوا فبين العله في نفيه التبشير لا تبشر يعني لا تفعل ذلك لأنه يؤدي إلى مفسدة وهذه المفسدة هي ماذا؟ أنهم يتكلوا فيدعوا العمل ظنا منهم أن هذا التوحيد يكفي وهذا قد يكون في بعض الأعراب نحوه من النساء والصبيان لكن لا يكون في شأن الصحابة كبار قال لا تبشروا فيتكلوا وفي رواية إني أخاف أن يتكل أن يعتمد على على ذلك فالاتكال بمعنى الاعتماد وترك العمل قال فيترك التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما تأثما تفعلا أي تحرجا من الإثم خروجا من الإثم فعلى كذا تأثما أي خروجا من, من الإثم وحرجا منهم قال أبو المضفر لم يكن يعني معال يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الادب بترك الخدمة في الطاعة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم لم يقصد به ماذا جمهور الصحابة لأن جمهور الصحابة سيما الكبار منهم يعلمون قدر ماذا هذه البشاره فهذه تزيدهم في ماذا في الطاعة والقربة ولا تكفهم عن عن الطاعة وإنما يكون ذلك في جهل في شأن من جهل قدر التوحيد فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم إذا لا تبشرهم فيتكلوا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبشر بهذه البشرة ومع ذلك تكلم بها معاذ لأنه عرف أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهلة الذين لا يحسنون تعامل مع مثل هذه الحديث قال المصنفون وفي جواز كتمان العلم للمصلحه انظر هنا قال فلا تبشرهم فيتكلوا قال جواز كتمان العلم للمصلحه ليس كل العلم إنما بعض العلم الذي قد يترتب عليه بعض المفاسد جاز كتمان بضابطه في كل موضع على على حسبه وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة والخوف من الاتكال على سعة, على سعة رحمة الله تعالى وسئل شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى عن معنى هذا الحديث ومعنى لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله فقال معنى حديث معاذ عند السلف على ظاهره وهو من الأمور التي يقولون امرها كما جاءت يعني لا تحتاج إلى الى تفسير وهذا التفسير قد يفسدها يخرجها عن عن ظاهرها بل يجب حمله على على ظاهرها حينئذ نكون فيه الترغيب والترهيب كقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ليس منا ظاهره انه قد فارق الاسلام فإذا سمع المؤمن ذلك حين خاف وانزجر عن عن الغش لكن لو قلت له ما غشنا ليس منه ليس المراد به أنك تكف لكنه معصي لاخره هذا يدل على ماذا على أنه قد يضعف عنده شيء من تعامل مع هذه النصوص قال أمروها كما جاءت عن نصوص الوعدي والوعيد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي بمقابلة عمله هذا المنفي فالباء باء المقابلة وليست باء السببية لأن لابد من العمل بل العمل داخل في مفهوم التوحيد كما عرفنا سابقا التوحيد ليس كلاما وليس علما فقط بل لابد من ماذا لابد من علم ويجمع معه العمل فإذا انتفى العمل كله حينئذ لا يكون موحدا كما إذا انتفى العمل من من الإيمان لا يكون موحدا لابد أن يجمع بين العلم والعمل فالإسلام ليس كلاما والإيمان ليس كلاما وليس اعتقادا فحسب بل لابد أن يجمع بين الأمرين فقولوا لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي بمقابلة عمله أما السببية هذه لابد منها قال على ظاهره وهو أن الله لو يستوفي حقه من عبده لم يدخل أحد الجنة بمعنى أن الله تعالى يجب على العباد أن يعبدوه حق التعبد ومهما فعل العبد من عبادة لن يعدو قدره فثم نقص وثم خلل إذن لن يستوفي حق العبودية لله عز وجل من العبد إذن لن يدخل الجنة هذا الأصل لكن برحمته جل وعلا تجاوز عن ذلك ولكن كما قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون قال اخرجاه في الصحيحين أخرجاه البخاري و. ومسلم أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة والبخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن برذة الجعفي في فتح البارك الدال الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب المفرد وغير ذلك وغير ذلك روى عن أحمد أو روى روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم وعنه مسلم والنساء والترمذي وغيره ولد سنة أربعين وتسعين ومئة وتوفي سنة ست وخمسين ومئتين ومسلم هو ابن الحجاج ابن, ابن مسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان ذم الواو اسكان الحاء وغير ذلك روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيب والبخاري وطبقتهم وعنه ترمذي وخلق ولد سنة أربعين ومئتين وتوفي بني سابور سنة وستين ومئتين هذا خاتمة الباب الأول وهو باب وجوب التوحيد ثم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسبوع القادم كما هو إن شاء الله تعالى